ولكن نبدأ على ركت الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين قال المصنف حفظه الله تعالى في كتابه درة البيان في أصول الإيمان الحمد لله الذي شرفنا بالإسلام وأعزنا بالإيمان وهدانا بالقرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين ورضي الله عن صحبه الغر الميامين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذه الاسلامة بالحمد لله وستثم الكتاب العزيز فإن الغتاء استثحى كتابه الحمد لله رب العالمين الحمد لله فاطل السير والرس الحمد لله الذي زال عبده الكتاب قال الحمد لله شرفنا بالإسلام وهدانا وعزنا بالإيمان وجعلنا من خرنا وتنهجر الناس كل هذا خيرات من خير الآية وصل الله على المبثل من صلاء الله على عبده أصح ما قيل فيها هي تنأو الله على عبده في الملائل على أصح مع في تنأو في الصلاة الله هي ما رواه البخاري في الصلاة والعلى أنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملائي العلا فأن ربك يثني على عبده في الملائي العلا وأما الصلاة من العباد هي الدعاء الصلاه من العباد وصلى عليهم من الصلاة سكرة لهم يعني يدعوا لهم الدعاء لكن الصلاة من الله ثناؤه على عبده في ملائي العلا والصلاة من العبده في الدعاء صلى الله على المبعوث رحمه للعالمين هو نبي صلى الله على وعلى اله وعلى آله فيلحم اعتوا على دينه وقيل ازواج وذريته وقيل اعتوا على دين اب ويدخل في في هذا زوجاته وزريته دخول اولي ورضي الله عن صحبه الغرير المياه صح جمع صح فالصح في ان صحابه هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك هذا صحابه في تعريف الصحابه من لقي من لقي مؤمنا ولو لحظه ويشمل ذلك الصبيان الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم والذين حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم وقيل من لقي هذا أولا من قول من, من من رأى حتى يدخل العميان لأن عبد الله المكتوب لقي النبي ولم يرى وأصحابي ما رأىه لأنه لا يبصر لكن لقيه ومن لقي النبي مؤمنا ومات على ذلك هذا الغر الميامين هذا يوصف له ومن تبعهم بإحسان أما من تبعهم بإساءة فلا الذي تبعهم بإحسان مثل الذي سبنا الصحابة وطنعنا فيهم هذا تبعهم بإسان من تبعهم بإحسان من تبعهم بإحسان لا بإسان ولهذا الله تعالى في كتابه العظيم ذكر الأصلاف الثلاثة المهاجين والنصار ثم قال والذين جاءهم بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقوا يدعوا لهم هذا تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى يوم القيامه أما بعد أما بعد هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من شيء إلى شيء والدخول في صلب الموضوع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه وفي رسائله في خطبه ونوعه أما بعد وفي رسائله كتبه لما كتوه إلى هرق قال لما بعد أسلم تسلم يؤتك الله وجدك مرتين يؤتك الله وجدك مرتين وإن توليت فإن عليك إذم الأيسيين وهذا أولى من قول بعض الأيسيين وبعد أما بعد أولى وقيل أن أول مقالها هو داود عليه السلام وهي الفصل الخطار وكان أول مقال قصة بساعد وعلى كل هذا بعد يعني مهما من شيء يكون فبعد كده أما بعد أولى من قول وبعد يعني كان النبي يقول أما بعد ولم يقول وبعد هذا بعض, بعض النصر وبعد اختصار اختصار مخل الاولى أما بعد أحسن وبعد نعم أما بعد قال فإن الإيمان بالله تعالى أعظم المهمات وإفراده جل وعلا بالعبادة هو قطب رحى الرسالات وتوحيد الله تعالى أول الواجبات وأوجب التكليفات والدعوة إليه من أعظم القربات قد جعلها الله تعالى وظيفة الأنبياء ومهمة الأصفياء قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحيه إليه أنه أنه لا إله إلا أنا فعبدون فهو أفضل الأعمال وعلمه أشرف العلوم نعم صدق الله وفقه الله الإيمان أعظم مهمات وأوجب الواجبات وأفرط وفرائي أوجب على الإنسان التوحيد أول واجبات ولهذا لما بعثنا بإسراء المعاذن اليمن قال الله إنك تسي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعون إليه شارته أن لا إلى الله فهو أول واجبات وهو أفرض الفرائض وهو أول ما يدخل الإسلام في الدنيا وأخر وما يخبره من الدنيا من كان اخر كلام لا إلى الله دخل الجنه إذن أعظم المهمات وأوجب الواجبات وأفرض الفرائض هو التوحيد وهذا في الرد على فأهل البدع الشاعر الذي يقول أول واجب الشكل أوله هو تشك في ما حولك، ثم تنتقل الشك إلى لقي، هكذا يقول. أول تشك، تشك في ما حولك، ثم تنتقل الشك إلى. بعضهم يقول اول واجب النظر، ينظروا ويعمل، بعضهم يقول القصد إلى النظر. كذا يقول البعض. يقول بأن اول واجب الشك او النظر او القصد النظر هذا باطل من اول واجبات التوحيد. قال عاليس أن أقول سألنا قائل حتى يشهدوا الله ما قال حتى يشكوا أو حتى يتعاملوا وينظروا. نعم، حتى يشهدوا الله. اول واجب هو التوحيد. ليس الشك ولا النظر ولا قصر للنظر وافراده جل على قطر ورحب السلات ولا شك هذا الرسول بعث بهذا توحيد الله أعوه الواجبات وأوجب التكهيرات والدعوة من أعظم القربات واجل للطاعة نعم ودعوة الرسل خما قال جاء الله وظيفة الأنبياء وممت الأصياء ثم سألوه وما أرسلنا من قبل الرسول الا نحيي إليه انه لا إله إلا نحوه وكذلك الآية الأخرى ويقول تعالى ولقد بعثنا في كل أمه رسولا أن اعبدوا الله واجسنب الط قال تعالى واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني كل هذه الآية براء إنني براء مما تعبدون هذا النفي إلا الذي فطر هذا السفر فهو يعني التوحيد افضل الاعمال وعلمه اشرف العلوم نعم لا شك شرف العلم شرف المعلوم والمعلوم فيه هو الله سبحانه وتعالى نعم قال المصنف حفظه الله ولقد من الله تعالى علي باصدار كتاب طريق الهدايه والذي يعد مدخلا لدراسه علم العقيده يمهد سبيله ويقيم للطالب دليله ويفصح عن ثمرته وجميل غايته ويظهر وفي قصيته بعلوم الإسلام ونسبته ويترجم لفصوله ومسائله ويعرف بكتبه ومراجعه ثم إني اردفت بمدخل ثار بعنوان المبتدعه يحذر من مسالكهم وينهى الناشئ عن قبيح مناهجهم ويجلي موقف أهل العزل والإنصاف منهم وبين أنا أعد لثالث المداخل وأهمها وهو الوثيقة في عقائد أهل السنة وأطرع على كثره كافرة من كتب العقيدة المسنده وعلى جملة مستكثرة من كتابات المعاصرين المفصلة والمجملة لي في عدد منها بعض الملاحظات في شمولها واستيعابها واستيعابها لمسائل التوحيد احيانا أو في عبارتها وطريقة عرضها احيانا أخرى ولما كان الأمر كذلك استفلت الله تعالى في ورقات تحوي خلاصة مفيدة لتكون بمثابة متن يجمع أصول الإيمان ومهمات العقيدة متضمنة تنبيهات على ما ينقضها وينقصها وإشارات إلى ما ارتبط بها من قضايا ومسائل وما تعلق بها في هذا العصر من نوازل راعيت فيها الإيجاز مع البعد عن الإلغاز واجتهدت في تحرير العبارة ودقة الصياغة وذلك بحسب الوسع والطاقة ولا يخفى أني في هذا المجال مسبوق وفضل المتقدمين فيه غير ملحوق. هذا اعتراف من اعتراف من, من فضل لأهله. وأنا مسبوق على هذا. وهو انا اول أول تكلم هذا طيب اعتراف من فضل أهله. مثل ابن مالك لما ألف ألفية، ألفية ابن مالك ألف ألف بيت في النحو. معروف ألفية ابن مالك. سبقه ابن معطي. له ألفية. له ألفية ابن معطي له وفيه النحو. فابن مالك ألف, ألف ألفية. ابن معطي ألف بيت في النحو وابن مالك ألف بيت في النحو لكن ايهما السابق ابن معطي فابن مالك لما قال فائقه 1000 ابن معطي ها فائقه يعني احسن منها ثم يقال انه قال قال فيها وتحتوي على ألف بيت ثم وقف عزا وكملا، فلما نام جاءه في النوم قال قل والحي يغرب ألف بيت عشان ميت تقول فائقه سنه والحي يغلب ألف ميت ثم استدرك فقال وهو بسبق الحائذ حائزا تفضيلا مستوزج من ثنائيه الجميلة ثم قال والله يقضي بهبات وافره لي وله في درجات الاخره يقال إن له بنت وان قالت اعترض عليه عبد القاس كيف تخص نفسك انت وابن معتبره ما عميت ولما قلت والله يقضي بالثناء الرحمه لي وله لجميع الامه أحسن تخصص نفسك والمواضع على كل هذا الباب نعم قال وقد أتم الله على العبد الضعيف نعمته وهيانه من الأسباب ما يفوق قدرته حيث عطف على هذه الورقات قلوب جمع من السادة العلماء وطلبت العلم النبهاء فراجعوها وسددوها وقرضوها فلله درهم وعليه وحده جزاؤهم وعليه وحده جزاؤهم واللسان ناطق بشكرهم والقلب معترف بفضلهم وحسن صنيعهم وقد أسميتها درة البيان في أصول الإيمان والله أسأل ان يجعل أن يتقبلها بأحسن قبول إنه أكرم مسؤول وأرجى مامول وهو وحده المستعان على تيسير شرح يجلي فوائدها وينشر فرائدها ويظهر أدلتها اللهم آنس بها في القبر وحشتي وفرج بها يوم القيامة كربتي ويمم بها يوم التغاب صحيفتي وانفع بها في الدنيا والآخرة أهل عقيدتي وملتي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قال المصنف حفظ الله تعالى الفصل الأول مبادئ علم الإيمان ومقدماته أول الواجبات وأعظم المهمات توحيد رب الأرض والسماوات وهو أصل دعوة النبيين والمرسلين وغاية خلق الإنس والجن أجمعين والتوحيد شرط صحة العبادات والسبب لقبول الطاعات أسماءه أسماء هذا العلم لشرفه كثيرة وألقابه لجلالته شهيرة. لا. قل مالك أول واجبات واعظم المهمات توحيد رب العين. هذا لا شك هو واجبات وأعظم المهمات وأفرض الفرائض. أول واجبات وأفرض الفرائض وأعظم المهمات وأفضلها أيضا توحيد ربنا الصلاة. لأن أول واجباتها صحيح. ويضاف اليه افضل الواجبات و افرض الفرائض اول الواجبات واوجب الواجبات و افرض الفرائض واعظم المهمات هو توحيد رب العالمين واضح هذا اذن هو اول واجباتها هذا الصحيح و يضاف اليه افضل الواجبات و الفرائض المهمات هو توحيد رب العالمين توحيد رب الارض السماوات و اصل دعوه النبي و لا شك هو الغاية خلق الجن والانس الدين قول الله تعالى وما خلق الجن والانس الا ليعودون حيث من خلق الجن والانس هو توحيد الله وأيضا من من الحكمة في خلق الجن والانس أن يعرفه سبحانه بأسمائه وصفاته وليعلموا أنه سبحانه على كل شيء قدير وأن علمه محض بكل شيء قال قال الله تعالى الله الذي خلق السماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وعند الله قد احاط بكل شيء عنه اذا من الحكم والفرق الجنة والإنس توحيد الله وأن نعرفه بأسماء والصفات سبحانه وأن نخرص له العبادة والتوحيد شرط صحة العبادات والسوء لقبول طهر هذا صحيح لا تصح العبادة إلا بالتوحيد ولا تسمى عبادة إلا مع التوحيد فإن الشرك إذا خالط العبادة أفضلها فكما ان العباده السماء العباده مع التوحيد، كذلك الصلاه لا سمى الصلاه لا صلاة الا مع الطهاره الصلاه لا سمى الصلاه الا مع الطهاره اذا فقد الطهاره لا سمى صلاة وكذلك التوحيد العباده ما سمى عباده الا مع التوحيد فاذا خلط الشرك فسلت العباده اذا خامر الشرك العباده ابطلها كما ان الحدث اذا اصاب الانسان ابطل الصلاه التوحيد شرط لصحه العبادات وهو السبب لقبول الطاعات كلها ولا يقول الله من احد عمل الا بالتوحيد والتوحيد والإيمان التوحيد والايمان سبب في دخول الجنه سبب في دخول الجنه كل هذه تضاف الى هذا اذا سبب في دخول الجنه سبب لقبول الاعمال نعم قال واسماء هذا العلم لشرفي كثيرة والاقابه لجلالته شهيرة فالإيمان والسنة والتوحيد والعقيدة وأصول الدين والشريعة وأولها إقلاقا وتصنيفا الفقه الأكبر وكل أسماء شرعية حميدة قلت لكم أنا الصباح أن الإمام هو حنيفة لما كتب ورقات في في التوحيد والعقيدة و والصفات سماها الفقه الاكبر سماها الفقه الاكبر اذا سمى الفقه الاكبر الفقه الاكبر الفقه في اسماء الله وصفاته والفقه الاصغر ما هو الفقه في الفروع في العبادات هذا الفقه الاصغر والفقه في التوحيد في الصفات هذا هو الفقه الاكبر يسمى الفقه الاكبر والتوحيد والعقيده واصول الدين والايمان والسنه كلها يسوع شريحة حميد نعم وعلم الكلام والفلسفه اسماء بدعيه ذميمه نعم بعضنا سمي علم الكلام علم التوحيد سميه فلسفة هذا لا؟, لا شك هذا اسم ذميم سمى علم التوحيد علم الكلام هذا الكلام سمى الكلام لكثر كلامهم كلامهم كثير وفيه اغلاط ولا يؤدي المقصود سمى الكلام لكثر كلامهم وعدم تحقيقهم كذلك الفلسفة الفلسفة كلبها يمنعيها وهي محبة الحكمة الحكمة لكن هذه ليست يعني اسم شرعي نعم قال المصنف حفظه الله تعالى وحده هو العلم بالأحكام الشرعية الإيمانية المستمد من الادله المرضية ورد الشبهات وقوادح ادلة الخلافيه قال مؤلف الله تعالى حد هذا العلم حده هو علم الاحكام الشرعيه حده هو التعريف تعريف تعريف هو العلم بالاحكام الشرعيه تعريف اصول الاعضاء وتعريف تعريف التوحيد هو ايش العلم بالاحكام الشرعيه الاعمانيه المستمده من الادله المرضيه العلم ضد الجهل وان تعلم بالاحكام الشرعيه والاحكام جمله حكم والحكم الشرعي هو ما حكم به الاحكام الشرعيه هي تكليه خمسه بالواجب الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح يعني ان تعلم حكم هذه المساله هل هذه المساله واجب او محرمه أو بغض ومكروه أو العلم كم الشرع الايمانيه السنه الإيمان يعني الاحكام الشرعيه يعني المنسوبه للايمان اما ما خرج ما له سبب الايمان يكون يعني من الأمور بغه من الأمور العادات من ما يتعلق بالعبادات العلم بالاحكام الشرعيه الايمانيه المستمده من الادله المرضيه والدلائل المرضيه هي كتابه الله وصفة الرسول وجمعاء العلم هذا بتاع عليه سمده من الكتاب أو من السنة أو من الجماعة ورد الشبهات والقوادح والقواعد الأدلة الخلافية يعني رد الشبهات التي تردى عليها رد الشبهات التي تردى على الأحكام الشرعية وقواعد الأدلة الخلافية يعني ما يقذح بالأدلة قوادح الأدلة الخلافية يعني الأدلة فيها خلاف مثل ايش مثل الاستحسان وما أشبه ذلك مثل قول الصحابي هو دليل هو دليل حجه الاستحسان هو دليل وحجة رد الشبهات وقوادح الادله الخلافية هذا تعريف يعني علم العلم الاحكام الشرعية الايمانيه المستمده من الادله من ادله الكتاب والسنة والاجماع ورد الشبهات الوارده عليها وقوادح الادله الخلافيه رد الشبهات ورد قوادح الأدلة نعم على كل حلو الحد معه هو تعريف تعريف العلم العلم أصول الدين هو العلم بالأحكام الشرائية التي تتعلق بالإيمان العلم بالأحكام الشرعيه تتعلق بالإيمان نعم نسبته قال نسبته علم التوحيد أصل وما سواه فرع قائم بنفسه ولا يغني عنه غيره سماعب التوحيد يعني ينسب علم التوحيد أصل وما سواه فرع وهو قائم بنفسه لا يغني عنه غير نعم وحكمه منه فرض عين ومنه فرض كفاية فأما فرض العين فمعرفة ما تصح به العقيدة بالأدلة الإجمالية وهو ما تسأل عنه جميع البرية وأما فرض الكفاية فما زاد على ذلك من التفصيل والتدليل والتعليل والقدرة على إلزام المعاندين وإفحام المخالفين نعم هذا حكم حكم هذا العلم، عقيدة حكم منه فرض عين وفرض كتابة. ففرض العين ما تصح في العقيدة. فلا دلها الجمالية هو ما يسل عنه جميع البلية. ولا سمع عنه الجمع البلية يسعى الرب هو عندينه وعن النبي. وعن هي أصول الثلاثة التي قال فيها الإمام الشهوم عن رحمة الله الأفريسما أصول الثلاثة. الأصل الأول معريف الإنسان ربه والأصل الثاني معريف الإنسان دينه في مثال. والأسفة الثلاثة والإنسان نبي هذه الاصول الثلاثة يسأل عنها جميع الخلق إذا وضع سنة في قبره سويل عن ربه من ربك فأمن المؤمن ف... من نبيك وما دينك من نبيك فأمن المؤمن فيثبتهم الله والله الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله المثبتنا وجههم والله و ومن يخلل لا يصدرنا جباهنا للإسلام ولو كان من الناس في الدنيا قال من ربك قال ها ها لا أعدني سمعت الناس يقولون الشي ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. ما نبيك؟ يقول ها ها لا أدري. فيضرب بمرزة من حديد فيصيح صيحة يسمعه كل ما خلق الله إلا ثقرين. هذا الفرض العين هو معرفه ما تصحو في العقيدة الذي الأجمالية تصحو عقيدة الإنسان إذا عرف ربه وإذا عرف دينه وإذا عرف نبيه إجمالاً هذا فرض فرض على الإنسان أن يعرف ربه. فرضه على الانسان يعرف دينه فرضه على الانسان ان يعرف نبيه هذا فرض لا يعلم منه احد كل احد يتبعه عليه ان ربه يعرف الدين دينه واما فرض فما زال على ذلك التفاصيل والفروع في معرفة الاحكام احكام البيع والشراء والمزارعه والمساقات والايجاره تفصيلات الفروع هذا فرض الكفايه يجب ان تتخصص تعلم هذه الاحكام الشرعيه وبقية الناس لا يذب عليه تعلم طائفة خصة طائفة كثيرا إذا عرفنا أن الدين منه ما فرض عين ومنه فرض الكفاية. فرض العين هو الذي يقوم يقوم به لسان دينه ومعرفة ربه ودينه ملمين وفرض الكفايه ما زاد على ذلك نعم ما زاد على ذلك من التفصيل والتدليل والتعليم ما زل على التفاصيل وما زل على التدليل يعني اللي تم بالدليل والتعليل اللي تم بالعلة والقدرة على إزام المعاندين ويفحم المخالفين قدرة على يزم المعاندين ويفحم المخالفين هذا لا, لا يجب على كل أحد تصف بطال ما نقول للناس جميعا عليكم ان تتعلموا أن تردوا على الخصوم كلكم تفحموا الخصوم وتلزمونهم لا نوصى بالطيب هنا قال وفضله وكما ان الايمان افضل الاعمال فان علمه افضل العلوم فإن علمه أفضل العلوم متعلقا وموضوعا ومعلوما واستمدادا يعني وسيفصله والد قال وفضله الايمان افضل العباده الايمان هو أفضل الحكم فرض عين منهم فرض عين ومن فرض كفايه فضله انه افضل العلوم افضل العلوم كما ان الإيمان افضل الاعمال فإن علمه افضل العلوم افضل العلوم متعلقا وأفضل العلوم موضوعا وأفضل العلوم معلومه وافضل العلوم استدلاله نعم فاما متعلقا احسن الله. قال فاما متعلقه فبالله الحي القيوم المتعال المتفرد بصفات الجلال ونعوت الجمال والكمال هذا متعلق, متعلق متعلق يعني الإيمان متعلق بأي شيء بالله الإيمان بالله حيط وصل الله الحي القيوم المتعال هذا ما الله الحي القيوم ترجع إليه جميع الصفات كل قال بعضنا إنهما بسم الله الأعظم والله تعالى جمع بينهم في ثالث سوره سرطة البقاء الله لا إله إلا القيوم في, الكرسي في اول سوره الامان في سوره طه وعالت وجوه الحي القيوم والحي تجذب اليه سمع صفات العالم والقيوم تنسب صفات القيومية ولهذا قال بعض العلماء اسم الله العظم الحي القيوم المتعال نسوى الله كما قال الكبير المتعال صوت الراد أما العال عبد العال هذا العال ليس من اسم الله المتفرد بصفات الجلال ونعوت الجمال والكمال متفرد بصفات الجلال ونعوت الجمال والكمال الله تعالى يصب بالجلال والجمال والكمال متفرد بصفات الجلال صفات الجلال والتعظيم صفات الجمال والكمال الجلال والتعظيم هذا خاص بالله العظيم القوي القاهر ونعوث الجمال نعوت عن الصراط الجمال والكمال هذا متعلق إذا متعلقه الله الحي القيوم